الذين يأكلون الربا لا يقومن إلا كما يقوم الذي يتحبّق الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا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 أصحاب النار هم فيها خالدون